فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرْ دَعْنَا لِجَابِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْهُ مَا الرَّكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أَبْدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 وما كان الناس إلا أمت واحدة فاختلفوا ولو ل كلمة سبقت من ربك لَقُضِيَ بينهم في فِيهِ فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 حتى إذا قلتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاء أधاري عاصف و جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةَ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ وَلَا هَذِلَ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 كذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائهم يبدأ الخلق ثم يعيده قل إله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تأثكون قل هل من شركاء فَمَن من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أن يهدي إلا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا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 بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نري أنك بعض الذين عدهم أو نتوسّئ أنك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَصْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ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 ساعات ولا يستقدمون قل أرأيتم إن تأكم عذابه بيئا أو نهارا ما لا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع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 سرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم نويعة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدا ورحمة للمؤمنين. قل بصبر لله وبرحمته.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 كرب يوم القيامة إن الله له صقل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تسلو منهم من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفِضون فيه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 ثُمَّ نُنَزِّلُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاذْكُرْ عَلَيْهِ نَذَارُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَذَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَذِكْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُورَكَاءَكُمْ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 وَاتَّخَذُوا لَكُمُ الْكِبْرِيَاءَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ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 عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 ردن قمص على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرو العذاب الأليم. قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تستبعى إني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرف قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل لمبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 ذر يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم؟ قل فاتذر إني معكم من المؤذين، ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك، حقا علينا ننج المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنت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 قول يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتد فإنما يهتد لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحى إلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وهو خير الحاكمين